هذا الأخ يقول هل أذكار النوم خاصة بنوم الليل فقط أم يشمل نوم الليل ونوم النهار أولا أرجو أن تسمحوا لي بتوجيه للإخوة حتى يعني تكمل الفائدة أود أن تركز الأسئلة في الموضوعات يعني الآن أذكار النوم ستأتي عندنا في الكتاب وطرح هذا السؤال وقت ورود أذكار النوم يكون في غاية المناسبة حتى من يحضر معنا سيجد أن الفائدة جاءت في وقتها ويعلقها في كتابه في مكانها فاذكار النوم ستأتي أجيب على هذا السؤال أو أوجله هذا السؤال تقريبا اتفقنا على تاجيله لكن جاني أخ حبيب أو ابن حبيب قال نحن سنسافر إلى مكة وما ما, ما, ما نتمكن من البقاء في هذا الدرس فنريد أن تجاوب الآن على على السؤال وأيضا نفس السؤال جاء في ورقة ثانية يقول هل المسلم إذا أراد القيلولة يأتي بأذكار النوم؟ فالأذكار التي وردت هي في أذكار نوم الليل يعني في غالبها في أذكار نوم الليل لكن بعض هذه الأذكار بعض هذه الأذكار يناسب أن يأتي به الإنسان متى نام سواء في ليل أو في نهار أو أي ساعة احتاج فيها إلى النوم يأتي بها مثل باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فأمثال هذا الذكر يناسب أن يأتي به المسلم في, في, أي, ذكر في, في أي نوم من في, في صباح أو مساء لكن بعض الأذكار جاءت مقيدة منصوصا فيها على نوم الليل وأن مثلا من أتى به ومات من ليلته أو نحو ذلك فهي جاءت مخصصة في نوم الليل فهذه تبقى كما جاءت لكن بعض الأذكار يناسب أن يأتي بها المسلم في أي وقت احتاج إليه إلى النوم في, في أي ساعة من ليل أو نهار هذا يقول ما هي العوامل التي تجعل المسلم من الذاكرين هذا حقيقة من الأسئلة المهمة جدا ما هي العوامل التي تجعل المسلم من الذاكرين العوامل في هذا الباب عديدة العوامل في هذا الباب عديدة العامل الأول أن تستعين بالله لا يمكن أن تذكر الله إلا إذا عانك الله اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الصحابة رضي الله عنهم يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا لا يمكن أن تكون من الذاكرين إلا إذا عانك الله فعليك أن تكثر من طلب الله العون ولا سيما هذا هذا الدعاء بذاته هذا الدعاء بذاته اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأيضا خذوا فائدة يا اخوان هذا الدعاء كما أنه دعاء مقيد دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما جاء في حديث معاذ لا تدعنا دبر كل الصلاة أن تقول اللهم اني على ذكرك وشكرك فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا من الأدعية المطلقة التي يناسب ان تدعو بها في اوقات عديدة وسبق إيراد هذا الحديث والإشارة إلى مصدره وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي معناه من أراد أن يبالغ أو يجمل في الدعاء فليقل اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني إذا أردت لنفسك مجامع الخير والمبالغه في دعاء الله فعليك بهذا الدعاء لماذا لأن الدعاء والذكر والصلاة والصيام إلى آخره كله بماذا بعون الله سبحانه وتعالى فما تستطيع شيء من ذلك إلا إذا عانك الله فاذا عليك أن تكثر من هذا الدعاء اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أدبار الصلوات كما جاء وايضا في اوقاتك الأخرى في أوقاتك الأخرى تدعو بهذا الدعاء الجامع للخير الذي هو مفتاح للخير مفتاح للصلاة مفتاح للشكر مفتاح للذكر مفتاح لكل عباده وكن طاعة لأنك تطلب عون الله عز وجل على تحقيق ذلك هذا الأمر الأول الأمر الثاني مجاهدة النفس النفس تحتاج إلى مجاهدة النفس تميل إلى الكسل إلى التفريط إلى الإهمال فتحتاج إلى مجاهدة والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فتحتاج إلى مجاهدة تجاهدها على ذكر الله تبارك وتعالى الأمر الثالث ينبغي أن يكون عندك في بيتك كتب صحيحة في الأذكار مثل هذا الكتاب المبارك كتاب الشيخ بن باز أن يكون عندك كتب في الأذكار وأن تدمن النظر فيها تكثر من تكثر من قراءتها أنت الآن إذا قرأت مقدمة الشيخ رحمة الله عليه في الحث على الذكر وبيان فضله مرة وثانية وثالثة ورابعة تجد فيها ما يحرق قلبك على ذكر الله مما أنصح فيه في هذا المقام أن, أو أن نقرأ جميعا مقدمة كتاب الوابل الصيب لابن القيم عندما قال رحمه الله وللذكر مئة فائدة وعدد ما يزيد على السبعين فائدة هذه الفوائد تنشط العبد على ذكر الله بل بعضها كان يقول ابن القيم بعدها لو لم يكن في الذكر إلا هذه لكفت اكثر من واحدة يقول هذه الكلمة فانت ستجد من الفوائد التي عددها ابن القيم رحمه الله ما يحرك ماذا ما يحرك رغبتك وهمتك وعزيمتك على ذكر الله تبارك وتعالى الامر الرابع من الامور المهمة في هذا الباب ان تبحث عن الذين ترى فيهم خيرا في هذا الباب وتصبر نفسك في مجالستهم ومصاحبتهم ومرافقتهم لأنهم عون لك على طاعته على طاعة الله ولهذا قال تعالى واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا الإنسان بمن يصاحب إذا جالست أهل الغفلة أخذوك إلى ماذا إلى الغفلة وإذا جالست أهل الذكر أعانوك على ذكر الله سبحانه وتعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري لماذا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا والله جل وعلا قال لهم في آية أخرى سنشد عضدك بأخيك فالمسلم باخوانه ويقولون قديما الصاحب ساحب إذا كان من تصاحبه صاحب غفلة سحبك إلى الغفلة وإذا كان صاحب ذكر ودعاء وإقبال على طاعة الله أيضا سحبك إلى هذا ولهذا يحتاج أيضا المسلم في هذا الباب إلى مصاحبة أهل الذكر وأهل الدعاء وطلاب العلم ومجالس العلم ومجالس الخير فهذا كله من الأمور أو العوامل التي تجعل المسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الذاكرين هذا يقول نرى بعض الناس يأخذون الأشياء بشمالهم وكذلك يعطونها بشمال فما حكم ذلك حكم ذلك أنه لا يجوز الأخذ والعطاء بـ بـ باليمين وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيامنة في أمور كلها فأخذ الإنسان وتناوله ومد للطعام ونحو ذلك كل ذلك يكون باليمين هذا يقول ما هي أحسن الكتب في شرح الأدعية والأذكار الكتب التي مؤلفة في شرح الأدعية والأذكار كثيرة مثل شرح ابن علان للأذكار للنووي وأيضا شرح القسط اللاني للكلم الطيب لابن تيميه وايضا تحفه الذاكرين للشوكان في شرح للاذكار فكتب التي الفت في شرح الاذكار كثيرة ولي انا محاوله ضعيفه جدا في هذا الباب ويعني يكتنفها شيء كبير من التقصير والنقص وطبعت بعنوان فقه الادعيه والادكار. فإذا كان السائل يسأل عن أكثر الكتب تقصيرا في في باب شرح الاذكار فهو كتاب فقه لدي والادكار الذي هو من تعليفي. وأما الكتب اللي ألفها العلماء رحمهم الله في في هذا الباب فهي كتب ماتعة ونافعة ومفيدة ونسأل الله جل وعلا أن يلحقنا وياكم بالصالحين من عباده وأن يهدينا جميعا سواء السبيل والله تعالى علماً صلى الله وسلم على نبينا محمد.